mm <laughs> Yeah uh -huh. Oh, La, she's لو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما قال آمين كسوع إني أنا لعلي من بطي <تصفيق> أو أجل خلال أيضا كلما أتيها نودي يا موسى فخزانك ليس سطلق لحظنك إنك بالواد مقدس سويت لا يخدمك عنها من لا يحميك I <laughs> <laughs> Olá <تصفيق> <تصفيق> وَقُمْ <وضل> مِنْ يَدِكَ إلَى جَنَاحٍ <وضل> يا ناق وامم يا ذكى يا خرج ذنبو. Oh, اللهم صل على محمد لَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَكُونَ كَذَا وَلَكِنْ It was a kwanathic that we never knew. It was That's <laughs> fabulous.